شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم عيد اطل على الحجيج برحمه فالتهننا الرحمات في الأعياد العيد أضحى والجموع حثيثة بالذكر يجلون الفؤاد الصادي زمرا أتوا من كل فج وامتطوا أهواءهم فمشوا بحسن قياد لبوا لرب البيت ليس يضيرهم نصب اتوا يرجون نيل مرادي فروا اليه فما يخيب رجاؤهم كلا وليس يرد عنه منادي برا كريما لا يمل وجوده عم الورى من حادث وتلادي يدعون مولاهم يقل عثارهم ويزيل عنهم لوثه الاحقاد يا رب جئنا اليوم شعثا فجزنا برجوعنا كالطفل في الميلاد يا رب فاقبل حج كل مؤمل والتجزه بالفوز يوم معادي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر ولله, ولله الحمد